اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل يعشون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون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 126. وهم لها سابقون 127. ولا نكلف نفسا إلا وسعها 128. ولدينا كتاب ينقق بالحق وهم لا يظلمون 120. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 فَهُمْ مِّن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَخَوَّجُوا رَبَّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِن نَّك الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كَذَبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ ويستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير